أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م قد س ع ا ل ل ه ق و ل ا ل ت ت ي ج ا د ل ك في ز و ج ه ا وتشتكي والله إلى الله س م ع تحاوركما م إن الله س ي ع بصير الذين ي ظ ه ر و ن منكم موسوعه ا ل ن أ م ه ا ت ه م إ ل ا ي ل ل ا و ل و ن م ليقولون منكر من الاسلاميه وإن ا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 أ و ل ئ ك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون بسم سبح السماوات الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله الأرض العزيز لله وهو في في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 وما آتاكم, فخذوه وما, نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب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 لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون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 واغفر لنا ربنا إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ذ ومن يتول فان الله هو الغني الحميم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 كن ب ي ع اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أ ن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن, ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من ا ل آ خ ر ة كما يئس الكفار من أ ص ح ا ب القبور بسم الله الرحمن الرحيم الله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 ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار, تجري من تحتها الأنهار ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم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 ف أ ي ج ن ا الذين آ م ن و ا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين